بسم الله الرحمن الرحيم 1-والفجر وليال عشر 2-والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر 5-ألم تر كيف فعل ربك بعاد 6-إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد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 فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام المسكين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 يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يعذب عَذَابَهُ أَحَدٌ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي